الأكلات السريعة نريد تناول العشاء الليلة خارج البيت فكرة ممتازة أنا أحب الأكلات السريعة ولكن طعام البيت أفضل فهو لذيذ ونظيف وصحي سأعد لكم الليلة عشاء لذيذاً لا يا أمي نحن نحب الأكلات السريعة إذا هيا بنا نتناول العشاء الليلة في الخارج أشعر بآلام شديدة في المعدة وأنا أيضا، آه، آه، بطني، بطني وأنا كذلك سأطلب سيارة الإسعاف حالا، ربما كان هذا تسمما لاحظت أن المطعم غير نظيف، وكذلك عمال المطعم وكانت المائدة والأطباق والأكواب متسخة لن أتناول الطعام مرة أخرى خارج البيت ها هي سيارة الإسعاف قد وصلت